الدرس الحادي والعشرون بعد المئة من الجنداني في حروف المعاني. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صل الله على سيد الله. الله لي أصحابنا لاهمعد. هذا رحمه الله تعالى القسم الرابع من النقصان حتى حتى الناصب للفعل هذا القسم تتل كوفيون. فإن حتى عندهم تنصبوا الفعل المضارع بنفسها وعجلوا إظهاراً بعدها توكيدا ومضى والبصريين أنها هي الجارة والناصب أن مضمرة بعدها وجوبا المظمرة بعدها تكتب وجوب قال ويتعلق بها الاولى الأولى في معناها والمشهور أن لها معنيين أحدهما الغاية الغايه نحو قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى أي إلى أن يرجع الينا موسى وتاويله إلى رجوع موسى والثاني التعليل نحو لا حتى أدخل المدينة اي لكي ادخل المدينه لدخول الله اسيرن لدخول المدينه قال وعلامة كونها للغايه هذا ضابط هذا ضابط و كونها للغايه ان يحسن في موضعها الى ان الى ان ادخلها و كونها للتعليل ان يحسن في موضعها كي كي ادخلها الى ان يرجعها قال وزاد بن مالك التسهيل معنى ثالثا وهو وهي أن تكون بمعنى الا أن وهي ان تكون بمعنى إلا أن فتكون بمعنى الاستثناء المقطع كي الشاعر ليس العطاء من الفطول سماحه حتى تجود وما لديك قليل إلا أن تجود قال وهو معنى غريب ذكره ابن هشام وحكاه في البسيط عن بعضهم وقول سبا في قولهم والله لا أفعل كذا إلا أن تفعل والمعنى حتى أن تفعل ليس نصن على أن حتى إذا انتصب ما بعدها تكون بمعنى إلا أن لأن ذلك تفسير معنى ولا حقتها في البيت ليمكن جعلها فيه بمعنى إلا إلا أن تجود وما لديك بخير يعني غاية غاية الجود أن تجود من القليل أن تجود من القليل يعني من الموجود ولو كان قليلا هذا هو هذا هو السماحة وهذا هو الجود والكرم ليس العطاء من الفضول سماحه يعني ليس العطاء من الزياده يعني لا تخرج يعني لا تكرم الا بزائد هذا ليس من السماحة ليس العطاء من الفضول سماحه حتى تجود وما لديك قليل وهو معنى غريب ذكره ابن هشام وحكى الله بالبصير نعم قراناه هذا تعليق على معنى البيت والشاعر هو المقنع الكندي, هو المقنع الكندي والفضل قام الفضل وهو الزيادة والسماح الكرم قال الثانية المسألة الثانية ما شرط الفعل المنصوب بحتى أن يكون مستقبلا أو مؤولا بالمستقبل منه القرارة غير نافع ما معنى مؤولا بالمستقبل يعني منزل المنزلة المستقبل منزل المنزلة المستقبل يعني يكون مستقبل إخبارا يكون مستقبل في الإخبار ينزل منزلة الحال ما معنى مؤولا بالمستقبل ينزل منزلة الحال أو منزلة الاستقبال على ألا أمور المستقبل منه فقرات غير نافع حتى يقول الرسول هذا مؤولا بالمستقبل ومعنى ذلك أنه, أنه فعلا قد وقع ولكن المخبر يقدر تصافه بالعزم عليه حال الاخبار فيصير مستقبلا بالنسبة إلى تلك الحال صب. وإن كان الفعل حالا أو أولا بالحال رفع رفع إذا إذا كان سبق لسان إذا كان يعني مستقبل أو ما بالمستقبل اخبار عن المستقبل أما الحال فيجب الرفع قالوا إذا كان الفعل حالا ما معنى حالا يعني وقت التكلم أو ما بالحال يعني منزل منزلة الحال فالحال لح سألتك حتى لا احتاج إلى سؤال يعني حالا في حال سؤالي والمؤول بالحال القراءة نافع يأذيره حتى يقوله والمراد بالمؤول بالحال أن يكون الفعل قد وقع فيه يقدر بالدخول فيه يعني تكون حال تقديرية تكون حال تقديري. يقدر كأن الفعل وقع حال التكلم يقدر كأن الفعل وقع وقت التكلم تماما وعلى المرض بالمول بالحال أن يكون الفعل قد وقع في قدر الصور الدخول فيه فيرفع لأنه حالا بالنشفة إلى تلك الحال وهنا تنبيهات الأول إذا كان الفعل حالا أو أولا به فحتى ابتدائيه الثاني علامة, علامة كونه حالا او أولا به صلاحية تجعل الفاء في موضع حتى ويقب حينئذ كونها كون ما بعدها فضله متسببا عن ما قبلها قوله مسببا أي نتيجة وهذا يعتبر ضابط إذا كان الفعل حالا أو مأولا به فحتى يبتدائيه حتى حرف ابتداء هذا الضابط الأول الضابط الثاني قال الثاني على ما تكونيها أكونه حالا أو مأول به صلاحية جعل الفاء في موضع حتى هذا ضابط من أحسن الضابط صلاحية جعل الفاء في موضع حتى ويقب حين كان ما بعدها فضرة متسببا عن ما قبلها نتسبل عن ما قبلها أي نتيجة وما معنى ما بعدها فضله يعني من بعدها من باب الفضلات أي ليس خبر لمبتدى قبل حتى ولا, ما ولا, ولا فاعل لفعل قبل حتى هذا معنى فضله ليس معنى فضل زائد لا وإن معنى فضلة أي لا يكون ما بعد حتى خبر لمبتدا قبل حتى ولا يكون الاسم بعد حتى فاعلا لفعل قبل حتى قال الثالث قد فهم الثالث قد فهم من هذا ان الرفع امتنع في نحو كان سير حتى ادخلها اذا جعلت ناقصه لانه لو رفع لكانت غذائيه فتبقى كان بلا خبر وفي نحو سرت حتى تطلع الشمس لانتفاع السببية خلافا للكوفيين وفي نحو ما شرت أو في ما شرت أو أشرت حتى تدخل المدينة مما يدل على حدها غير واجبين لأنه الأروف على زمان يكون استرها مقطعا بوقعه وما قبلها سبب الله وما قبلها سبب له لأن السير ليس سبب لطلع الشمس لأن السير ليس سبب الشمس وأيضاً انتهاء السير كان سيري كان سيري. يعني حصل سيري فحصول السير ليس ماذا؟ ليس سبب لدخول المدينة قال وما قبلها سبب لها وذلك لا يصح لأن ما قبلها من في في نحو ما سرته ومشكوك في وقوعه في نحو أسرته فيلزم وقوع المسبب مع نفي السبب او الشك فيه و اجلس الرافع في نحو ما اسرت حتى أدخل المدينة فقيل هي مساله خلافيه بينه وبين سبابه وقيل انما اجلسه على ان يكون أصل الكلام واجبا ثم ادخلت أداة النفي على الكلام باسره فنفيت أن يكون عنك سيرا كان عنه دخول فنفيت أن يكون عنك سيرا كان عنه دخول يعني حصل منه دخول قال ابن العصور هذا الذي قاله جيد وينبغي الله يعد خلافا وينبغي أن يعد خلافا لا يلتفت إلى الخلاف اصلا قال القسم الخامس حتى التي بمعنى الفاء اعلم أنه قد تقدم انفا أن حتى إذا رفع المضارع بعدها لكونه حالا لكونه حالا أو أولا به فهي كالفاء في إفادة معنى السابية وتصرع الفاء في موضعها ولكن ولكنها مع ذلك حرف ابتداء لا حرف عاطف لأن حتى العاطفة لا تعطف الجمل عند الجمهور إنما هي في عطف المفردات خاصة وذهب أبو الحسن إلى أنها إذا كان في معنى الفاء فهي عاطفة وأتعطف الفعل على الفعل وذلك إذا دخلت على الماضي أو استقبل على جهة السب ناهو ضربت زيدا ضربت زيدا حتى بك وأضربنه حتى يبكي وثمرة الخلاف أن الأخشى يجي فيه يبكي على العطف والجمهور لا يجتمع فيه والجمهور لا يجتمع فيه إلا النصب والجمهور لا يجتمع فيه إلا النصب قال وهو يتعلق بعد فروع كثيرة كما ذكرته وكفاية ما ذكرته كفايا هذه أصول يعني أصول المادة قال فائده في حتى ثلاث لغات المشهورة حتى وإبدال حائها عينا عتى وهي لغة هذيلية فلغة هذيل وبها قرأ بن سعود وبها قرأ بن سعود لسكرنها عتى, عتى حين وإمالة ألفها وهي لغة يمانية حتى والله سبحانه وتعالى اعلم مهم هذا هو درس اليوم وغدا ناخذ حاشيه باذن الله سبحانه وتعالى